الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد. ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله فانزل الله تعالى فيه هذه الآية قاله مقاتل بن حيان ولهذا قال الجمهور إن المراد الأوصياء الذين ياكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم وقال ابن زيد لازلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار وسمي اخذ المال على كل وجوهه اكل لما كان المقصود هو الاكل وبه اكثر اتلاف الاشياء وخص البطون بالذكر لتبين نقصهم والتشنيع عليهم بضد مكارم الاخلاق وسمي المأكول نارا بما يقول إليه كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا أي عنبا وقيل نارا أي حراما لأن الحرام يوجب النار فسماه الله تعالى باسمه وروى أبو سعيد الخضري قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة اسري به قال رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر فيها وأكلوا مال اليتيم المسألة الثانية قوله تعالى وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما لم يسم فاعله من أصلاه الله حر النار اصلاء قال تعالى سأصليه سقر وقرأ أبو حيوه بضم الياء وفتح الصاد وتجديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى دليله قوله تعالى ثم الجحيم صلوه ومنه قولهم صليته مرة بعد أخرى وتصليت أي استدفأت بالنار قال الشاعر وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرسي. وقرا الباقون بفتح الياء من صلي النار يصلاها صلا وصلاء قال تعالى لا يصلاها إلا الاشقى والصلاء هو التسخن بقرب النار أو بمباشرتها ومنه قول الحارث بن عباد لم أكن من جناتها علم الله وإني لحرها اليوم صالي والسعير الجمر المشتعل والآياذ بالله وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد المسألة الثالثة وهذه آية من آيات الوعيد ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصى فيصلى ثم يحترق ويموت بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون فكان هذا جمع بين الكتاب والسنة لألا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهكذا القول في كل ما يرد من هذا المعنى روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبصوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيض عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية هذا وبالله التوفيق سبحان الله سبحان الله, <تصفيق> الله ولا حلو.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 إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أيها الأخوة المؤمنون بعد حوالي خمس دقائق من الآن يقدم الزميل وسامة البحيري حلقة جديدة من البرامج التعليمية لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية حلقة اليوم تدور حول مادة الحديث الآن يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب على مدى خمس دقائق ما يتيسر من سورة الأنعام deze vraag is van de heer Van der Stoep. De heer Van der Stoep. De maar het land en op zee. Hij weet wat het batinu ma'ti al